ما هو ضد الإيمان ما هو ضد الإيمان قال في الجواب ضد الإيمان الكفر وهو أصل له شعب كما أن الإيمان أصل له شعب وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد بالطاعة فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان فالطاعات كلها من شعب الإيمان وقد سمي في النصوص كثير منها ايمانا كما قدمنا والمعاصي كلها من شعب الكفر وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي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 الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك هذا السؤال والأسئلة التي بعده مرتبطة ببعضها وهي معنية بقضية خطيرة وهي قضية أو قضايا الإيمان والكفر قضايا الإيمان والكفر وهذا باب من أخطر أبواب الاعتقاد والدين وهو الباب الذي بسبب ما فيه من بيان للأحوال والمسائل التي يكون عليها الناس تعرف أنت من خلال هذه المسائل من هم أهل الإيمان ومن هم أهل الكفر من هو المؤمن ومن هو الكافر والأوصاف التي ربما تعرض على المؤمن تخرج ربما المؤمن عن أوصاف أهل الإيمان على ضوابط معينة كما سيأتي إلى ما هو ادنى منها لكنها لا تخرجه من الإسلام بالكلية كما أنه كذلك يعرف من هذه المسائل أنواع أهل الكفر وألوان الكفر والعاذ الله التي انتشرت في الأرض لتعرف أن الكفر ليس له صورة واحدة كما ربما يتوهم بعض الناس جهلا أن الكفر له صورة واحدة كمثلا كاعتقاد بعض الناس أن الكفر هو إنكار وجود الله عز وجل مثلا فكثير من الناس يظن أن الكفر هو أن تنكر وجود الله عز وجل فحسب وعليه فكل من أثبت وجود الله فهو مؤمن عنده وغير ذلك من المعاني التي تختل أوصاف الناس أو يختل الوصف الصحيح بسبب اعتقادات كثير من الناس وأوصافهم بما لا يجوز ولا يصح ولذلك هذه قضية خطيرة جدا قضية الإيمان والكفر وقضايا الإيمان والكفر من الأبواب التي اهتم بها العلماء ولا سيما مع آآ شيوع آآ وظهور فرق الضلال التي صارت على طرفي نقيض، فمن جانب نجد فرق التكفير الذين يكفرون أهل الإيمان بالذنوب والمعاصي ونحو ذلك ومن جانب آخر نجد فرق الإرجاء التي ربما خرج الناس من الملة وهم لا يزالون يصفونهم بالإيمان ونحو ذلك ولذلك فهذا في الحقيقة أو هذه الأسئلة تعنى بقضية عظيمة وإن كان منهج الكتاب ونحن ملتزمون به منهج مختصر أو مختصر ونحن ملتزمون بذلك لكن سنحاول من خلال هذا الاختصار أن نتعرض لهذه القضية بإذن الله تعالى من مجوهها ويعني مسائلها العظيمة فأول ما ذكر قال ما هو ضد الإيمان؟ قال ضد الإيمان الكفر والعذل، والكفر مشتمل على الشرك والشرك مشتمل على الكفر. فكل كافر مشرك وكل مشرك كافر. وهو هذا هو الصحيح. وإلا بعضهم يقول ليس كل مشرك ليس كل كافر مشرك، لا بل كل كافر مشرك. لأنه يشرك بالله عز وجل باتباع الشيطان والهوى الذي أخذه إلى الكفر الذي أخذه إلى الكفر وكلاهما كفر والعياذ بالله وكلاهما شرك والعياذ بالله والكفر والعياذ بالله سمي كفرا لأنه يغطي من التكفير وهو التغطية لأنه يغطي الحق ويمنع ظهوره ولذلك سمي الكفار كفارا بسبب ذلك لأنهم يغطون الحق ويمنعون ظهوره للخلق وأول ظهور الكفر والعاذ بالله والشرك كان في قوم نوح كما جاء في حديث ابن عباس المشهور فقد كان الناس على دين التوحيد عشرة قرون بين آدم ونوح حتى كان ما كان من قوم نوح لما كان فيهم بعض الصالحين فلما مات الصالحون أوحى إليهم الشيطان أن انصبوا إلى مجالسهم تصاوير تتذكرونهم بها ونحو ذلك فكان ما كان من أمرهم أن نصبوا عند مجالسهم التصاوير وكانوا يأتون هذه المجالس ويأتون التصاوير يجلسون عندها بحجه تذكر الصالحين وأن تذكر الصالحين يجعلهم يتذكرون عبادتهم وإذا تذكروا الصالحين وتذكروا عبادتهم ازدادوا في العباد فكان الأمر على العكس فلما كان ذلك وقعوا في الشرك بالطريق المعتاد في كل مراحل الشرك في كل الأمم فبدأوا بالغلوب في هؤلاء الصالحين وبدأوا يسألون الله عندهم وعند مجالسهم ثم بعد ذلك بدأوا يتوسلون إلى الله بهم ويتوسطون إلى الله بهم ثم بعد ذلك صاروا يسألونهم مع الله ثم بعد ذلك صاروا يسألونهم من دون الله ثم بعد ذلك عبدوهم من دون الله عز وجل أو مع الله عز وجل على مراحل ذكرها العلماء في كتب أيضاً أو الكتب المعنية بذلك من خلال حديث ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قول الله عز وجل وقالوا لا تذرن نود ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر فقال كانوا أناسا أو كان هؤلاء يعني أناس صالحون وذكر هذا الخبر الذي ذكرناه بمعناه فلما ظهر الشرك في الأرض ارسل الله عز وجل الرسل كذلك تدعوهم إلى الإيمان به وحده فالكفر ضد الإيمان والشرك ضد الإيمان ولذلك قال ضد الإيمان الكفر وسبق لو تذكرون أننا قد تعرضنا للكلام عن الإيمان في ما سبق في السؤال رقم ستة وثلاثين تقريبا رقم ستة وثلاثين تقريبا أي نعم ما هو الإيمان ما هو الإيمان صفحة أربعة عشر فكما تعلمون وكما سبق أن الإيمان قول وعمل أن الإيمان قول وعمل وتفصيل ذلك ها ما معنى الإيمان قول وعمل؟ ها ها؟ قد فقط هكذا؟ ناقص لسه برضو التعريف ها؟ لا ينفعش دي مسائل ما ينبغي إنها تكون أصلا يعني منسيه. دي ألف باء معززة يعني الكلام في الإيمان والاعتقاد في هذه المسائل. فض أي نعم أن الإيمان قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح هو ده الإيمان قول والعمل قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح إذا بيدور على أربعة أو خمسة على يعني بعض كلام أهل العلم في تفصيل العبارة يبقى قول القلب ما هو قول القلب ما هو قول القلب ها؟ التصديق والإخلاص والنية واليقين بتوحيد الله سبحانه وتعالى إن القلب يصدق ويوقن ألا إلهة إلا الله وأن محمد رسول الله طيب عمل القلب ها كل أعمال القلوب هذه تعتبر تدخل في معنى عمل القلب كالنية والإخلاص والمحبة كل ذي اعمال قلب طيب قول اللسان وعمل اللسان والجوارح ها قول اللسان أن ينطق اللسان بالشهادتين طيب عمل اللسان والجوارح الدعاء الذكر الصلاة ماشي ونحو ذلك فهذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة لا إحنا نرجو من أخواننا أن الباب ده يتراجع من أول سؤال ستة وثلاثين والمسائل المتعلقة بهذا السؤال بعده ما الدليل على كونه قولا وعملا ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله ونحو ذلك فهذا الكلام في قضية الإيمان والكفر هنا أو قضية الإيمان والكفر هنا في سؤال 161 جاء بعد سؤال رقم 36 وثلاثين لأجل أن المفترض أنك قد تأصل عندك أصول معينة وهي معرفة الإيمان ومعنى الإيمان عند أهل السنة والجماعة وما تفرق عن هذه المسألة من مسائل أخرى كزيادة الإيمان ونقصانه كتفاضل أهله ونحو ذلك ولذلك هذا أو هذه الخلفية هي التي تعينك الآن معنا في هذه الأسئلة وهذا البهج إذن كما تقدم الإيمان قول وعمل والمقصود به قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان والجوارح. أي نعم قال ضد الإيمان الكفر وهو أصل له شعب كما أن الإيمان أصل له شعب. إن ال وإحنا ونابل كده الإيمان له شعب والكفر له شعب طب دليل على أن الإيمان له شعب دليل دليل أن الإيمان له شعب. ما هو دي أركان الإيمان ها لسة, احنا الاسبو... لسه الدرس اللي فاتخنا الإيمان بضع وسبعون شعب نص طيب دليل على إن الكفر شعب أيضا أي نعم طيب دليل يذكروننا دليل كده يقول لنا شعبة من شعب الكفر ده كثير جدا طيب ماشي احنا هنيجي ليها ان شاء الله في الاسئلة القادمة لكن من باب يعني الاجابة على السؤال في, في مثال واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم بعض. يبقى اقتتال المسلمين شعب من شعب الكفر نعم قال وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد بالطاعة. قد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد بالطاعة. مهم جداً دي برضه. لأن بعض العلماء ذكر أن الإيمان هو هو معنى بمعنى. التصديق على الاصطلاح اللغوي فقط، لكن أهل السنة يقصدون أو المصنفون من أهل السنة يقصدون به ماذا؟ التصديق المستلزم أو التصديق الإزعاني المستلزم للانقياد مهمه مهم جدا. ما ينفعش ان إحنا نقول التصديق ونسكت، وإلا من الذين يعرفون الإمام بأنه مجرد التصديق أو المعرفة المرجئه المرجئة ولذلك نحمل من قل... كلام من من أهل السنة وعلماء أهل السنة على أن الإيمان هو التصديق نحمله على يق... أنه يقصد به التصديق الإيه؟ المستلزم لماذا؟ للإنقياد مش مجرد تصديق وخلاص وإلا مثال هل كان إبليس مصدقا بأمر الله عز وجل له بالسجود؟ أم لا؟ كان مصدقا يبقى لو قلنا مجرد التصديق يبقى إبليس ما كانش بقى مش كده لكنه لم ينقض ولم يكن عنده انقياد وإذعان واستسلام ولذلك هو ده الفرق بين معصية إبليس ومعصية آدم عليه السلام هذا كفر وهذا لم يكفر لماذا؟ لأن آدم وان ارتكب المعصيه لكن لم يزول عنه ماذا الاذعان والانقياد والاستسلام ما زال عنه لكن الآخر زال عنه الانقياد والاذعان والاستسلام لامر الله عز وجل رد على الله امره أما ادم فقد اعترف بذنبه وطالب من ربه المغفره فهذا هو الفرق بين هذا وذاك أن أن ابليس لم ينقض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 الطاعات كلها من شعب الإيمان بر الوالدين والصدقة والكلمة الطيبة وتبسمك في وجه أخي كل دي تسمى إيمان ارجعوا لا أخواننا لازم يروحوا إن شاء الله النهاردة يرجعوا الدرس من أول سؤال رقم 36 ومنها المسألة دي أن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان أي نعم.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 إخواننا ريحوا جدا محدش لبيبص في كتب ولا حد بيراجع طب العاجم طب, طب يعني أنتوا طلبة علم مفترض يعني متخصصين ليه بقى كده أي نعم جزاك الله خيرا في الفعل أن كثيرا من المعاصي سمي كفرا لذلك فيقول هو في هذه العبارة يقول فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران لأنه مش كل المعاصي هنسميها كفر ونطلقها على الكفر ليش ها الأكبر وإلا كده يبقى دخلنا في منهج الخوارج أي نعم ولذلك تفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى بعض المعاصي كفرا أن الكفر منه كفر أكبر مخرج من الملة ومنه كفر أصغر غير مخرج من الملة زي الأمثل ضربها النبي صلى الله عليه وسلم مثل مثلا من حلف بغير الله فقد أشرك فقد كفر في بعض الأحاديث وهكذا كما يعني ستجد في الأحاديث التي ستأتي إن شاء الله قال فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما أو العبارات دي كل عبارة منها لها تفصيل طويل لكن طبعا نحن ملتزمون بمنهج الكتاب قال فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكليه وهو ها الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما هذا الكفر الأكبر الكفر الإيش لاعتقادي إحنا عايزين كده النهاردة كده نعمل زي ما نقول لسه بنبدأ بقى يبقى الكفر الأول اللي هو الكفر الأكبر متعلق بالإيه بالاعتقاد نعم قال وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان يعني ينقص الإيمان ولا ينافي مطلقه ينافي الكمال لكن ينافي شيء مطلق الإيمان ومطلق الإيمان قلنا قبل كده يقصد بإيش أصل الإيمان قلنا يقصد به أصل الإيمان الإيمان أصله موجود فمش هينفيه إنه موجود بعض المعاصي التي سميت كفرا لا. قال وهو الكفر العملي يبقى عندنا اثنين دلوقتي ها. الكفر الاعتقادي والكفر الايه العمل الكفر الاعتقادي ده مخرج من الايه من الملة الكفر العملي غير مخرج من الملة ربما يجي في ذهن بعض اخواننا دلوقتي يقول ازاي ليست هناك بعض الاعمال كفرا هيجي عليها سؤال مخصوص بعض الاعمال لاعمال وليست الاعتقادات يعني على سبيل المثال مثلا من القى بالمصحف في الأرض مثلا أو وطأ المصحف مثلا بقدميه أو نحو ذلك أليس هذا عمل فيقول هذا عمل إزاي بتقول الكفر العملي مش كفر مثلا هيجي كلام عليه إن شاء الله بإذن الله في سؤال مخصوص لكن نفهم من ذلك أن الكفر كفران كفر اعتقاد وكفر عمل كفر الاعتقاد كفر مخرج من الملة كفر العمل غير مخرج من الملة علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذا وإذا خان خوانوة إلى آخر الحديث طيب المسلم يتصف بهذه الصفات أحيانا بالفعل ألا يوجد في المسلمين من يفعل ذلك من هذه الصفات ولذلك طيب ظاهر الحديث قد يتوهم منه متوهم أن من اتصف بهذه الصفات فهو كافر وهذا خطأ كفر يعني كفر يخرج من المله لماذا لأن هذه صفات من المنافقين فهذا خطأ لماذا لأن هناك أيضا نفاق اعتقادي ونفاق عملي هيجي معنا برضه. في نفاق اعتقادي وفي نفاق عملي المسلم إذا فعل هذه الأفعال وقع في أي النفاقين العملي إنما التاني عند نفاق اعتقادي ونفاق عملي أين قال فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما خذوا بلكوا من العبارات والله وعودوا فكروا كذا وإحنا بنتكلم كذا وركز عشان تستفيد من المسائل الخطيرة دي بيقول وهو الكفر الاعتقاد المنافي لقول القلب وعمل القلب احنا قلنا قول القلب اللي هو ها ما زي, زي النية والإخلاص والمحبة والتوكل كل هذه الأعمال أعمال القلوب هذه فقول القل عمل القلب هذه أعماله قول القلب قلنا ماذا تصديقه وإيقانه تصديق القلب وإيقانه بأن الله واحد لا شريك له فإذا تنافى يعني حال الإنسان مع هذه الأصول يعني قال وهو الكفر وإعتقاد المنافق لقول القلب قلب ما نطق ما نطق بتوحيد الله تعالى زي مين زي مين زي المنافق المنافق ما نطقش قلبه قول القلب ما حصلش عنده لماذا لأنه لم يوقن ولم يصدق بأن الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله فهذا اتصف بوصف هو يسمى كفرا أكبر لماذا لأنه خال من عنده إيه؟ قول القلب طيب المنافق ممكن يكون عنده عمل قلب ممكن أي لا لا لا يوجد عنده عمل قلب يبقى المنافق قول القلب وعمل القلب عنده مش موجود مش موجود ولذلك طب لو انتفى قول القلب يسمى منافقا كافرا منافقا لو انتفى عمل القلب يزول عنه كذلك الايمان يزول عنه كذلك الإيمان يبقى الواحده منهم بس ينتقل بها الى الكفر الاعتقادي سواء سمي نفاقا او سمي كفرا نعم قال وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان كمال الإيمان الإيمان له أصل والأصل ذا يزيد مع أعمال الخير والصلاح والدين يزيد بالطاعات يزيد, يزيد يزيد يزيد إلى أن يصل إلى درجة الكمال عند بعض الناس كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيصل إلى درجة الكمال طيب الكفر الاصغر بقى انه يرتكب افعال لا تجعل الايمان في مك في درجه قيس الكمال وتنقص من قدره تنقص تنقص تنقص تنقص حتى يوشك ان يزول الايمان والا كثره الكفر الاصغر يوشك ان تزيل الايمان بالكليه الانسان اللي بيرتكب كفر اصغر كتير يوشك ان يزول من قلبه الايمان والعياذ بالله اينه قال ولا ينافي مطلقه وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك يبقى الكفر الاصغر لا يناقض قول القلب وعمل القلب ليه؟ ليه؟ الكفر الأصغر لا يناقض قول القلب وعمل القلب ها؟ كان قول القلب, القلب فعل ها طب هو وضح لي العبارة انت ماشي جزاك الله خير بس أنا عايز عبارة أوضح شوية ده راجل دلوقتي بيرتكد كفر طب ليه ما سمينهوش كافر كفر أكبر لم أيوة لم كل ده كلام لم يقصد الكفر ماشي كل ده كلام عام أنا عايز كلام غلب <تصفيق> النصر ده كلام عام ده اللي انتوا بتقولوه احنا عايزين كلام دلوقتي ايه الاكاديميه اللي احنا عم نتكلم فيه ده كده لا لا لا عمل كويس عمل القلب موجود وقول القلب موجود طيب ماشي فسروها بالطريقة اللي احنا بقى بنتكلم بيها وهي الله يفتح عليك ان هو عمل الاشياء الحاجات اللي هي دي اللي بيعملها دي اللي هي المعاصي دي اللي سميت كفر عملها بايه بالجوارح عملها بالإيه؟ بالجوارح لكن القلب الايمان لسه فيه لكن الجوارح ارتكبت هذه المعصية لأجل ذلك لا يساوى بالايه؟ بالآخر الآخر فعل الكفر بقلبه قبل جوارحه ولذلك يزول عنه الإيمان إنما الآخر قلبه يوخن بالله والإيمان بالله والرسل لكن نرتكب بجوارح وده حال كل إنسان بيرتكب معصية يرتكب بالجوارح لكن من غير اعتقاد بالقلب يعني على سبيل المثال كما العبارة الاخ لو استحلها استحل هذه المعاصي كفر بالله الله كلمة استحلها دي تدور على إيه على الجوارح ولا على القلب على القلب عشان كده كفر نسأل الله العفو والعافية قال ولا ينافي مطلقه وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك قال بين لي كيفية السؤال الذي بعده سؤال يعني 162 قال بين لي كيفية منافات الكفر الاعتقادي للإيمان بالكليه وفصل لي ما أجملته في إزالته إياه آه. المفترض العبارات اللي جاي بقى المفترض بعد التوضيح اللي احنا وضحنا تكون وضحها بقى تماما عندكم بيّن لي كيفية منافات الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية شمعنا الكفر الاعتقادي مناف الإيمان بالكليه. قال وفصل لي ما أجملته في إزالته إياه قال في الجواب قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فقول القلب هو التصديق، قول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام، قول القلب خد بالك واعتلخبط كلمة التصديق اللي إحنا كنا بنبي عليها مش متعلقة بالكلام عن قول القلب إحنا كنا عن ايه؟ تعريف الإيمان. ما ينفعش تتعرف الإيمان وطول التصديق وتسقط ده موضوع تاني غير اللي كلام هنا فقول القلب هو التصديق يعني تصديق القلب إن القلب يصدق ويوقن أن الله واحد لا شريك له وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقول القلب هو التصديق وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام النطق وعمل القلب هو النية والإخلاص وسائر أعمال القلوب عموما فقال بالك وهنا ما بيقول النية والإخلاص ليس حصرا إنما يقصد هذه أهم أعمال الليش؟ القلب النية والإخلاص وسائر أعمال القلب وعمل الجوارح هو الانقياد بجميع الطاعات الذكر والصلاة والقراءة القرآن والدعاء وغير ذلك قال فإذا زالت جميع هذه الأربعة قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح طب فين عمل, فين عمل اللسان فين عمل اللسان فين يعني هنا ما ألش لي كده ما ألش لي هنا قال قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح أي نعم لأن اللسان من الجوارح الجوارح الإنسان اللسان والعين واليد والرجل ونحو ذلك قال فإذا زالت جميع هذه الأربعة قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل اللسان يعني والجوارح زال الإيمان بالكلية نعوذ بالله ده كافر بقى جمع جميع ألوان ليش الكفر والعزو بالله قال لكن في نوع من الأنواع دي مش هيبقى موجود معاه طبعا احنا ريسا قلناش أنواع الكفر هرجع للسؤال ده لما نخلص ان شاء الله بإذن الله منيجا عند أنواع الكفر قال وإذا زال تصديق القلب وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقيه زي مين؟ زي المنافق إذا زال تصديق القلب لم تنفع البقي يعني قول لسان وعمل لسان وجوارح مش هينفع كل ذلك مش ده حال المنافق بيقول باللسان ويعمل باللسان والجوارح آه. بيصلي وكذا ونحو ذلك وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية فإن تصديق القلب شرط في انعقادها وكونها نافعة وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه قال وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق إذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق انتبه للعبارة جدا إذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق زي مين إبليس أي نعم. مثل إبليس إبليس زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق إن هو كان إبليس يعتقد صدق الأمر الذي يوجه إليه أم لا كان يعتقد ذلك أي نعم. فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله لأنه زال عمل القلب وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب حتى لو كان مصدق لكنه ولياذ بالله انتفى عمل القلب منه رد استكبر ولياذ نعم وذا هنجد له أمثلة كما سيأتي إن شاء الله تعالى قال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 كل ذل كانوا معتقدين الصدق لكنه انتفى عمل القلب عنده الفرعون كان معتقد صدق موسى أن هناك رب وأن هناك إله كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوم اليهود كانوا يقرون بأنه هو النبي وأنهم لا يعرفونهم كما يعرفون أبنائه لكنهم رفضوا بقلوبهم الإيمان به مع أنهم يعتقدون صدق محمد صلى الله عليه وسلم فهذا نوع من أنواع الكفر كما, كما سياتي قال واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به قال في السؤال الذي بعده كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ قال في الجواب علم مما قدمنا أنه أربعة أقسام كفر جهل وتكذيب وكفر جحود وكفر عناد واستكبار وكفر نفاق السؤال ده ملتحم بالسؤال الذي قبله تماما قال كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ الأمثلة اللي ضربها لنا فوق بقى نطبقها بقى قال علم مما قدمناه أنه أربعة أقسام كفر جهل وتكذيب كفر جهل وتكذيب هاي شرحوا لنا برضو وكفر جحود وكفر عناد واستكبار وكفر نفاق الحاجات دي في الحقيقة تتحفظ لا يصلح أصلا أخ يكون ما يعرفش أناع الكفر خطأ جدا يا أخوانا يعني وخصوصا طلبة العلم لا يصلح أبدا يكون في طالب علم ما يعرفش يعني إيه تعريف الإيمان واعتقاد أهل السنة في معنى الإيمان وتفسير أهل السنة لمعنى معنى الإيمان قول, قول وعمل ما المقصود بقول وعمل ويذكر بقى كل ذا ويمعرفه نفس الكلام أنواع الكفر والعاذ بالله فأنواع الكفر أربعة قال في السؤال الذي بعده ما هو كفر الجهل والتكذيب هذه الأنواع الأربعة قد يقول قائل طيب من فعل كذا من الكفر ومن فعل كذا من الكفر صور مثلا زي مثلا من قاتل مؤمنا لإيمانه من وطئ المصحف من عمل بالسحر أليست هذه كلها أنواع للكفر نقول لك نعم هي صور للكفر متفرعة عن هذه الأنواع الاربعه أصول الكفر هذه الأنواع الأربعة دي أصول الكفر أربعة أنواع للكفر ولا ويتفرع منها صور وفروع للكفر ولا الله وإلا أنت ربما لا تستطيع حصر صور الكفر حصر صور الكفر ولا بالله. بل يعني أضرب لك أمثلة إن الذين يقولون في هذا الوقت مثلا على سبيل المثال ويرفعون أصواتهم في هذا الوقت لا نريد دولة دينية وإنما نريد دولة مدنية هذا كفر بالله عز وجل مع طبعا يعني يعني تحفظنا على القائل وكان عالما أو فاهما وإن كان جاهلا ونحو ذلك من ضوابط مسألة التكفير الشخص المعين لكن نقول هذا الكلام كفر بالله عز وجل الذي يقول أنا مش عايز دين ربنا هو ده معناها يعني أنا مش عايز دين ربنا أنا عايز يبقى ان إن إحنا نقول زي ما إحنا عاوزين هي دي الدولة المدنية وهي التي ليس للدين فيها وجود نسأل الله العفو والعافية قال ما هو كفر الجهل والتكذيب قال هو ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسولنا فسوف يعلمون يبقى مثال على كفر الجهل والتكذيب قريش, قريش قريش كان كفرهم من هذا النوع الجهل والتكذيب وقال تعالى وأعرض عن الجاهلين وقال تعالى وأعرض عن الجاهلين وقال تعالى ويوم نحشر من كل امه فوجا مما يكذب باياتنا فهم يوزعون حتى اذا جاءوا قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما ام ماذا كنتم تعملون وقال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم ياتهم تاويله قال والايات وغيرها فهذا نوع من أنواع الكفر وهو كفر الجهل والتكذيب ولياذب الله وهذا كثير في الأرض الآن بل يكاد يكون من أكثر أنواع الكفر شيوعا في الأرض الآن كفر الجهل والتكذيب لا يريدون معرفة الإسلام ويعرضون عن معرفة الإسلام وفي ذات الوقت يكذبون هو لا يريد أن يعرف ولا يسأل ولا يستفهم ويكذب بالإسلام. فهذا كفر الجهل والتكليب قال ما هو كفر الجحود السؤال الذي بعدها ما هو كفر الجحود قال هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا كفر الجحود قال ككفر فرعون وقومه بموسى وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم كفر اليهود وكفر الفرعون كم من هذا النوع وهو كفر الجحود ولياذو الله إنه يعلم صدق النبي يعلم صدق هذا الدين ويكفر به ولذلك كان هذا من نوعه كفر الفرعون وكفر اليهود قال, قال تعالى في كفر فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة وقال تعالى في اليهود فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وقال تعالى وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون وكان كثير منهم يقر بنبوه النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي لكن لا يؤمن له جحودا لماذا؟ لأنه كان من العرب فجحدوا دعوته وجحدوا الحق بالإنكار والعياذ بالله أنها هي الدعوة الحق الجاحد هو الذي يقر في نفسه بالشيء لكن لا يعلن هذا الإقرار ولذلك الذي يأخذ شيئا ويجحده هو الذي يعرف في نفسه أنه أخذ لكن إذا سئل يقول ما خد حاجه هذا جاحد هذا جاحد على سبيل المثال أيضا في أحوال الناس الذي تصنع له معروفا مثلا ثم يسيء إليك فيعبر الناس أن هذا إنسان جاحد للمعروف لماذا لأنه كلما يسأل يقول ولا عرف، ولا له علي أي فضل لماذا لأنه بالله يريد تكذيبه فيفعل ماذا يجحد والعياذ بالله فكذلك اليهود كذلك الفرعون كان نوع كفرهم من هذا النوع هو كفر الجحود والعياذ بالله ما هو كفر العناد والاستكبار النوع الثالث كفر العناد والاستكبار قال هو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الاقرار به ككفر ابليس إذ يقول الله تعالى فيه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وهو, وهو لم يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكاره وانما اعترض عليه وطعن في حكمه في حكمة الآمر به وعدله وقال أسجد لمن خلق الطينة وقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين إذا كفر العناد والاستكبار مثاله الفج هو إبليس وهو الذي كان يعرف الحق أو كان يصدق بالأمر لكنه استكبر على الأمر وعانت والعياذ بالله وعانت على إقامة أمر الله عز وجل ورفضه ولذلك هذا يسمى كفر العناد والاستكبار أو كفر الإباء والاستكبار أبى واستكبر ولياذو الله ما هو كفر النفاق قال هو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رئاء الناس ككفر ابن سلول وحزبه كفر النفاق قال هو ما كان بعدم تصديق القلب تصديق القلب هذا اللي هو بيسميه أهل السنية. ها؟ قول القلب لا هذا يسمونه قول القلب عمل القلب اللي هو إيش أعمال محبة إخلاص رجاء نحوذين فهو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله يبقى المنافق انتفى من وصف الإيمان عنده القول القلب وعمل القلب طب ما قالش ليه وعمل اللسان وعمل الجوارح وقول اللسان لأن المنافق يأتي بهذه الأشياء ما هو أن لا إلي إلا الله وهذا قول اللسان وعمل اللسان بيصلي ويمكن يذكر ويدعو قدام الناس ونحو ذلك والجوارح نفس الكلام ممكن يروح يشج وممكن يصوم هذا شأن المنافق لكن انتفى عنه وصفان من الأوصاف الخمسة التي يدور عليها الإيمان وهي قول القلب وعمل القلب قال الله عز وجل فيهم ومن الناس من يقول يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم إيمان ولا مرض مرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون إلى قوله إن الله على كل شيء قدير وغيرها من الآيات إذا هذه أنواع الكفر الأربعة في العالم ويتشعب منها صور كثيره للكفر صور كثيرة للكفر وكلها خرجت عن الكفر الاعتقادي الانواع الاربعه كلهم خرجوا عن الكفر الاعتقادي الاعتقاد يبقى الاربعه دول كفر اعتقادي يخرجون من المله طيب ما هو الكفر العملي الذي لا يخرج من المله قال في الجواب هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله توصيف مهم جدا قال هو كل معصية أطلق عليها الشارع أي الشرع أو يقصد بالشارع في كلام نصلي الله سبحانه وتعالى قال هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان المعصية أطلق عليها الشرع اسم الكفر لكن مع بقاء اسم الإيمان قال على عامله قال كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يضرب عنق اخيه سماه كافرة سماه النبي صلى الله عليه وسلم كافرة طيب أهو الكافر الذي خرج من ملة الإسلام أم هو الكافر الذي لم يخرج من ملة الإسلام أي بتفصيل أهو الكافر الاعتقادي أم هو الكافر العملي هو الكافر العملي إذا كان على الإيمان يعني لو أن مسلمان يقول كل منهم أنا مسلم ومؤمن ويعتقد ذلك في قلبهم اقتتله ووصف هذا الحال بالكفر وصف هذا الحال بالكفر وصف هذا الفعل بالكفر هذا الفعل يسمى كفرا اقتل المسلمين يسمى كفرا لا ترجع بعد كفارا لكن هل يسمى المسلم عند ذلك كافرا لا ولو سمي كافرا يقصد به كفر العمل يقال هذا كفر عمل أنت تكفر كفر عمل أو هذا يكفر كفر عمل وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعد كفرا قد يقول قائل من أين أتيتم بهذا النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم سماه كافرا وأنتم تقولون هو ليس بكافر خارج من المل قال لا ترجعوا بعد كفار وقال المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وأنتم تسمونه مؤمنا مع ذلك وتسمون هذا كفرا أصغر أو كفرا عملي أي نعم الدليل على ذلك ها قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهما مؤمنين فدل على أن المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجع بعد كفاره أي كفارا لنعمة الله عز وجل فهذا كفر عمل كفر النعمة أما كفر الاعتقاد فلا لأن الله وصفهما بذلك دليل آخر ادله كثيره جدا طيب ها؟ لا دليل على أنهما لم يكفرا. الكف المخرج من الملة. الآية يعني تقصد في سورة البقرة فمنعوفيا له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء إليه بإحسان. فسمى القاتل والمقتول إخوة فمنعوفيا له من أخيه شيء. فاتباعهم بالمعروف كذلك كل الاحاديث التي فيها دليل على فضل من مات على التوحيد ولو عمل ما عمل من المعاصي قال وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فاطلق صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه كفر وسمى من يفعل ذلك كفارا مع قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما وقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فأثبت الله تعالى لهم الإيمان وأخوة الإيمان ولم ينف عنهم شيئا من ذلك وقال تعالى في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فأثبت تعالى له إخوة الإسلام ولم ينفيها عنه وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد زاد في رواية ولا يقتل وهو مؤمن وفي رواية ولا ينتهب نهبه ذات شرف يرفع الناس اليه فيها ابصارهم وهو مؤمن يعني كل هذه معاصي نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحبها وصف الايمان قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فهنا يقصد بها الايمان الذي هو اعلى من الإسلام. حاولوا تستحضروا بقى الـ الـ الـ كل اللي فات احنا سبق عندنا أن الدين مراتب مش كده الإسلام والإيمان والإحسان فالإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال البطنة فهذه الأحاديث تحمل على المعنى الذي هو الذي فيه التفريق بين الإسلام والإيمان هو ذال عنه وصف الإيمان الذي هو أعلى درجة ومقاما من وصف في الإسلام لما زنى أو لما كان يزني لما كان يسرق لما كان يرتكب هذه المعاصي وليس المقصود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه أنه ليس بمؤمن أنه خرج من الإسلام خرج من الإيمان لا هذا كفر عمل هذا نفي لوصف الإيمان أنه ارتكب ما ارتكب بوصف يخرجه عن وصف أهل الإيمان أي نعم أهل الإيمان الذين هم أهل كمال الدين والإيمان أو هم أهل الإيمان الذي هو أعلى مقاما من الإسلام قال الحديث الصحيحين مع حديث أبي ذر فيهما أيضا قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قال أبو ذر قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا ثم قال في الرابعة على رغمي أنف أبي ذر أبو ذر كل مرة يقول وإن زنى وإن سرق يقول وإن زنى وإن سرق وإن زنا وإن, وإن, وإن سرق يقول وإن زنا وإن سرق في الرابعة قال على رغمي أنف أبي ذر يعني وإن كنت أنت لا ترى ذلك فهذا جعله الله لاهل الإيمان فدل هذا الحديث على أن المراد في قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن ليس المقصود به نفي الإيمان أي الذي هو مطلق الإيمان أي أصل الإيمان إنما يقصد به نفي وصف هو اعلى من ذلك هو أعلى من ذلك وهو كمال الإيمان أي نعم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 متى يكفر ويخرج من الملة بارتكاب هذه المعاصي إن استحلها أما إذا لم يستحلها فهذا ليس بكافر خارج من الملة وإن سمي فعله هذا كفر عملي أو سمي كفر فيقصد به الكفر العملي لماذا؟ لأن قلبه الذي عليه مدار الاعتقاد فيه الإيمان موجود نعم قال وانما اراد بذلك نقص الإيمان نقص الإيمان ونفي كماله وانما يكفر العبد بتلك المعاصي ما استحلله اياها المستلزم لتكذيب الكتاب والرسول في تحريمها بل يكفر باعتقاد حلها حتى وان لم يرتكبها حتى وإن لم يرتكبها من اعتقد حل الزنا كفر وإن لم يزني من اعتقد حل السرقه كفر وان لم يسرق من اعتقد حل شرب الخمر كفر بالله وإن لم يشرب بل من اعتقد حرمه ما أحل الله ولو شيئا يسيرا كفر وإن لم يفعل فمن اعتقد مثلا حرمه أو تحريم شرب الماء كفر بالله عز وجل لماذا؟ لأنه حرم ما أحل الله سبحانه وتعالى قال ونعني بكلمة كفر لأنه اعتقد حل ذلك حل ذلك هذا يختلف عن من هذا يختلف عن من منع ذلك من غير اعتقاد حله يعني زي مثلا اللي يقول مثلا ما فيش مثلا يعني محدش يطلق لحيته لكن هو عارف ان دي الدين مثلا هو معتقد ان الدين بس هو لجهله ولغبائه وشهوته ونحو ذلك فيقوم يقول للناس ما تلتحوش لو, لو لو انه قصد بذلك علشان الاحوال ومش عارف ايه ونحو ذلك هذا لا يكفر انما من راى ان اطلاق اللحيه حرام وان هذا يحرم وان الله حرمه كفر بالله عز وجل لماذا لانه حرم ما لم يحرمه الله سبحانه وتعالى او حرم ما احله الله بل ما أوجبه الله على قول طائفه من اهل العلم انها واجبه وجوبه الزام والقول في ذلك انها بالفعل واجبه وأنها اكده سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم درجتها الوجوب قال وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله إياها المستلزم لتكذيب الكتاب والرسول في تحريمها بل يكفر باعتقاد حلها وإن لم يفعلها والله سبحانه وتعالى أعلم ثم قال في السؤال الذي بعده إذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفت عرفتم الكفر الأصغر بالعملي سؤال مهم جدا تاني نقرأ قال إذا قيل لنا السجود للصنم ده عمل ولا ولا عمل جوارح ولا لا جوارح مش كده قال هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب اللي مثلا يرمي المصحف مثلا في الأرض أو يدوس عليه وسب الرسول صلى الله عليه وسلم ده عمله مش والهزل بالدين الهزل بالدين ده عمل مش عمل لسانه مثلا ونحو ذلك هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر فلما كان مخرجا من الدين ده بإجماع أهل العلم على أن هذه الصور صور إيه كفر مخرج من الدين فهنا الشيخ بيطرح سؤال أشبه بإشكال ربما يعرض على بعض الناس هيقول أنتوا ببتولوا الاعتقادات بس هي اللي كفر طب ما دي حاجات إيش عملية وده ظاهره كفر عملي ومع ذلك عليه إجماع أهل العلم أنه كفر مخرج من الملة قال وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعمل الجواب انتبه قال اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها يعني زيها زي سب الدين مثلا سب بعض العبادات مثلا قال اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب ذهاب عمل القلب يعني متى تكون هذه الأشياء كفر لما يكون معها اعتقاد وإلا لو لو يكن لم يكن معها اعتقاد لن يحكم بكفر فاعله بمعنى أو بمثال لو أن إنسانا دخل مثلا بيته ولم يلتفت أن هناك مصحف في الأرض مثلا الاولاد احيانا مثلا القوة لحد فدخل في ظلام أو نحو ذلك فداس المصحف هذا الفعل كفر بالله ومن فعله معتقدا حله كفر بالله عز وجل وهذا ليس من الكفر العملي فحسب لا بل هو أصله كفر الإش الاعتقاد لو إنسان فعل يعني عالما ومعتقدا أما من فعل ولا يدري أو يجهل أن هذا مصحف مثلا أو أنه فعله تحت غياب للمعنى الاعتقادي وذهول لحال مثلا أدى به إلى ذلك زي إنسان غضبان القى المصحف في لحظه غضب وهو أشبه بأنه لا يدري ماذا يفعل هذا أيضا لا يكفر وإن كان هذا الفعل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 كفر اعتقادي وكفر عملي المخرج من الملة هو الكفر الاشي. الاعتقادي لكن صور الكفر الاعتقادي قد يصحبها صور للايش الكفر العملي قد يصحب الكفر الاعتقادي صور من الكفر الاشي. العملي زي الكافر لما وَلَعِيَازُ بِاللَّهِ مثلاً يستهيم بكتاب الله زي لما يسجد للأصنام وإلا قد يسجد للصنم ولا يكفر قد لا يسجد للصنم ولا يكفر مثلا زي بعضهم ربما يسجد للصنم بجهل ولذلك تقام للحج، الحجه فربما قالوا له هذا هو الذي ينبغي أن تعبد هذا هو الذي ينبغي أن يكون هو المعظم أو نحو ذلك أينا قال فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق ولا يعني بيخرج من الدين او معاند مارد ولا معاند ولا انسان يعاند احكام الله وشرع الله سبحانه وتعالى و يعني يفعل ذلك بفجور وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على ان قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهم بما لم ينالوا إلا ذلك مع قولهم لما سئلوا كنا نخوض ونلعب يعني ما قالوا الكفر إلا بعدما اعتقدوا أنه يجوز لهم ذلك فنطقوا الكفر بألسنتهم ده كلام عملي ولا اعتقادي الألسنة دي عملي لكن ما قالوه إلا بعدما اعتقدوا حلاه إنما كنا نخوض ونلعب قال قال الله تعالى قل أبي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم قال ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا بل بالعملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد وهذه عبارة مهمة جدا مش العمل المحض مش كل صورة للعمل الكفر العملي هتكون غير مخرج من الملة لا العمل المحض فقط أما العمل الذي يصحبه اعتقاد فهذا كفر مخرج من الملة كفر العمل الذي يصحبه كفر اعتقادي هذا مخرج من الملة قال ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعمل مطلقا بل بالعمل ها المحض انتبه للعبارات دي عمل فقط كلمه عملي محض يعني ماذا يعني عمل فقط ليس يصحبه اش اي اعتقاد انما لو العمل صاحبه اعتقاد كفر عملي صاحبه كفر اعتقادي هذا اشنع من الكفر الاش الاعتقادي وحده يعني لو لو انه اعتقد حل شرب الخمر حكمه كفر كفر اعتقادي مش كده؟ طيب لو انه اعتقد شرب الخمر حل شرب الخمر وشرب الخمر جمع بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي اي قال ونحن لم نعرف وان كان مثال الخمر لم يرد فيه يعني نص صريح فيه لكن نقول مثلا فيما ورد فيه نص صريح مثلا كقتال المسلم اعتقد حل قتل المسلم ثم فعل ماذا ثم قاتل المسلم فهذا قد جمع بين ماذا الاعتقاد والعمل قال نحن لم نعرف الكفر الاصغر بالعمل مطلقا بل بالعمل المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله مهمه جدا عبارة الأخيرة دي الذي لم يستلزم الاعتقاد اعتقاد ذلك بالقلب ولم يناقض قول القلب ولا عمل القلب نقف على هذا القدر وهو إلى السؤال إلى كم قسم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق الحقيقة الأبواب القادمة أبواب مهمة جدا في مسائل يعني الكفر والإيمان نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من الكفر ومن مظاهره وفروعه